رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأوين الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون